وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك إلينا رسولا أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك إلينا رسولا فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم نعم قال أسألك بالذي رفع وبسط ونصب وأرسلك إلينا رسولا الله أمرك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 دخل الجنة تأمل بارك الله فيك تأمل رعاك الله الذكاء قد تسقط في حال من الأحوال إن لم يكن عندك مال إن لم يكن عندك ما يستوجب الذكاء فلا ذكاة عليك والصيام يسقط للأعذار ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر الحج